تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا <تصفيق> الذي له ملك السماء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 Yeah. وقال الذين كفروا إن ذا إِنَّ إِفْقُنِ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ وَلَيْهِ قَوْنٌ أَخَرُونَ فقد جَاءَ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهية لا عليه بكرة وأصيلا In de hemel en op وقال الظالمون إن تتبعون تَبارَكَ الَّذِي أَنشَأَ عَلَى جعل خَيْرًا جَعَلَ خَيْرًا يلأ النار ويجعل لك قصور كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة واجعلنا <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> في <تصفيق> <سؤال> <سؤال> إِذَا وَإِذَا ألقوا منا مكانا ضيقا مقرنين دعونا لك سبورا لا تدعوا اليوم خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كان قُلْ أَأَنْتُمْ أَغْنَى أَمِ إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق قد وقد استكبروا في أنفسهم وعتوة كبيرا 112. يوم يرون الملائكة لا بشرا معدورة، وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه. يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل أولئك <تصفيق> تنزيلا الملك يومئذن الأرق للرحمن وكان يوما على الكافرين سيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا متى لَمْ لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إِنَّ قوم اتخذوا هذا القرآن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك ها وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاد ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا دئناك بالحق وأحسن تفسيرا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ وَلَاهُونَ ولقد آتينا موسى الكتاب مْتَذَمِيرَا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا للظالمين عذاباً أليماً وَقُلْ ضربنا له لَهُ الْأَمْثَالُ تبرنا لَن ولقد تَذِيرَا وَلَقَدْ een بل هم أضل سبيلا والنوم سباة وجاء ولقد صَلَفَ بينهم هُمْ لِيَذَكَّرُوا وَنَقَضَ صَلَفَ النَّبِيْنَ هُمْ Oh, mm -hmm. you وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ خجرا محذورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا Thank room mm -hmm. Ja. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ويصرف عنا عذاب جهنم ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون Go! الأولى <تصفيق> والذين اذا دعاهم ربنا فلن من أزواجنا وذرياتنا قرأت آية اولئك يجزون الغرفه بما صدعوا ويلقون فيها تحيه وسلاما هُوَ الَّذِي سَخَّرَ